Iliyka nabara lmrši Jalaih minalmowti Fāūlā lahu Tāعة فإذا عزم الأمر فلن صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن في الارض وتقطط ارواحا منكم الذين لا فلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا عها بيّل لهم الهدى الشيطان سوّل لهم وأملا وَاللَّهُ يَعْلَّمُ إِسْرَارَهُ فَكَيْفَ إِذَا تَغَفَّتْ أُمُ الْمَلَائِكَةُ يَقْرَبُ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخف she been